العميد ويبدو أن العميد الاتحاد في قيادة للأمام كورم العوبة لكن تصومت اللقطة الماضية وغادرت لخارج الميدان من بدايتها العميد رهيب يا مشهر من بدايتها العميد رهيب وهنا راشد الرهيب كاد أن يرهب المرمى النصراوي في ضربة أولية التلالحة ما إلا التعادلة التسعة أبعد فريق الاتحاد كورم العوبة خطير لآن العوبة خطيرة وحدة قول وحدة قول وحدة قول بداية الاتحاد غير وبداية ديمتري شيء ثاني الاتحاد مثير وفي جدة شيء ثاني الضابط الجزائري عبد الملك زيايا يشعر الجماهير ببداية قول اول هذي كورة منعوبة لان واحدة تصويبة تصدى للعنزي لكن زيايا متروح منه ما قبل ما قبل الكلاسيكو ازيايا يحط واحدة قول ويؤكد ان حاضر اتحاد ديمتري قد يحود اتحاد الثلاثيات واتحاد